بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعد بالقارعة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 وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفيات بالخطيئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرعب. إن لَنَّا طَوَالَ مَا أُحَمِّلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَاهَا أُذُنُ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجلها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا وشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أُوتِي كتابه بشماله، وأما من أُوتِي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوت كتابياً ولم أدري ما حسابياً. يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالي ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذ سلة درع سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام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 أسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم